السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صل ى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ن ب ي ن ا محمد و ع ل ى ع ل ه وصحبه ج م ع ي ن ما بعد في السبت هذا اليوم الثالث عشر من شهر شعبان عام 1443 هجرية نلتقي معكم. بدرس جديد. هذا ا ل درس غ ا ل ب ا خ ص و ص ا هذا الوقت وقت الصباح د ا ئ م ا نركز ك ن ك ت ب مزقون بسهل مبسط ميسر ا ن شاء الله تعالى. لانه المناسب في هذا الوقت والمقام في الغالب باب الاداب باب الاداب ي و م س ن ن في ا ل ش ر ي ع ة اداب ت و ف و ت تفوت لكن اداب ما ز ق ا م ب ا زيكو ك ن ي هى شى كتابوني آداب زاكي بكي، نا ز م ي ف ن غ م ا ن ا نسهمو بيا بكي. كوني نقسم أيه ي لأن هذه آداب، هذه آداب، نعلاقة عظيمة مع التوحيد، علاقة عظيمة مع التوحيد. تصوم آداب، لكن في الحقيقة ندرس التوحيد. أدب المتعلق بالاعتقاد، أداب المتعلق بالاعتقاد، وهذا مهم جداً. وسبب ت ق و ي ف م م م ل ن ص م عقيدة، ت ص و م ا أ آ د ا ب المترتب عليه، وهذا أمر مطلوب، أمر مطلوب. لا شك ا ل ح ر م ي ن الشريفين، بلاد ا ل ح ر م ي ن الشريفين. من أفضل ا ل ب ق ا ء إلى الله سبحانه وتعالى من أفضل ا ل ب ق ا ء إلى الله سبحانه وتعالى ن س ه ص ف ز ك ي نهيزه قم بالله سبحانه وتعالى متجوز سهمهيزه بلا شك إن أ ب ص ن نكويه و ن ق م ب ا ل ل ب د ه ي ز سهم لها أداب لها أداب متعلق بها قصص سهم زكوية استفاه الله سبحانه وتعالى إذا موجود في الشريعة جملة من الآداب زنا و ب ر ا ن ا الحرم المكي الحرم المدني نا وينجي أ ن فهم ومجه ي مبين نمنجاني فضل زاكي د م م ب ع الوحي يتشت و وهي م و ندممبع الوحي هذا كافي วะฮิลูชุคฮุคุมหุียชะอุมมะยั و นี่หัวใจหัวใจของ ل ธ ب ด้วยแสงสว่างแห่งการรวมตัวแ ا ะการเชื่อและการนำทางไม่มีข้อสงสัยในสิ่งที่พวกเขาได้รับและพระเจ้าทรงประทานให้พวกเขาด้วยพระองค์ทรงประทานให้พวกเขาด้วยพระองค์ทร فلا بد هذه ا ل س ه م مزينا آداب متعلقة بها، سين س ه م وتقويد ا م تقوين أنا كجذاك لا لا بد في آداب ت ر ت ب ب ه ا د و هذا الكتاب ده هيجي كتابه جمع ذلك الآداب جمع ذلك الآداب، نا لما كان زيارة هناك، و ن د أ ك و ل ن ي زيارة بيكون ب ي ت و ق ر ب ة السفر إليها قربة من الله. إلى الله سبحانه وتعالى ن س ف ر يا عبادا بلا شك يعني ق ر ب إلى الله سبحانه وتعالى إذا لا بد كل عبادة لها شروط لها أحوال ولها كيفية كيفية ياك ي ك ف ا ن ي أ م ت ن ي ع ب ا د ة ح ق ذا عبادة بس ه ي ن ن م ن ى ياك لا لا بد من كيفية إذا لا بد و ج و ه هذه ا ل أ د ا ب كيف تزور ا ل ح ر م ي ن الشريفين لأنها قربة وطاعة و ع ب ا د ة إلى الله سبحانه وتعالى سنبكوا ي و ي ن ف ن و ذيب طيب السبب في اختيار هذا الكتاب سبب ا ك ج و ه ه كتابه أولا نقوم بهزسه هم ت ك ت ف لابد أن نعرف فضلها السبب ي قانز لا بد أن نعرف فضل مكة وفضل المدينة فضل مكة وفضل المدينة. المؤلف رحمه وفقه الله ذكر جملة من النصوص كونش ف ض ل الذي جاء في مكة والفضل الذي جاء عن المدينة أو في المدينة. السبب الأول. السبب الثاني أن هذه البلاد تكثر زيارة الناس إليها. وثم ح رنينجي زيارزا ونينجي سانا كون يمجهي أ ق ص د المسلمين و ا إ س ل ا م نا، أونا و ر س ه م و ر م المفترض، نيجوه ي ن د و ف ن ين، نا ن ي ج و و ت ع م ل ن ا فيب ه ي سهم، و ق ا م ذ ا ن ي ز و ا الزور و ب عبادة، لذلك لما كان هذا حاصلا، سفر زاو و ك و وخصوصا في هذا الموسم. كنتي a م <سؤال> و س م هون ر م ض ا ن نبعد رمضان، ت موسم ن ج ن والحج، فلا شك إن ك p e n d l e مناسبة، ق م د ه تجكوه هذي كتاب، ك ل <سؤال> ا و ر م ض ا ن و ا م ت ك و ش و ت ة ك و و ن ي ا ك ي ن حج و ي و ت ع ذ ل ك ا خ ت ت هذا الكتاب، كسبب مناسب نلائق للوقت ا ل ل عندنا، أم وقت م ت ك ن بحيث كثير من المسلمين و ا ن ا ك ُ ن ْ د ك لزيارات و َ ج و َ ه ل س ف ر ي ه ا و َ ت ي ب ل ك ف ي ب ي ن و ك ف ِ ك َ ك ل و َ ج و َ ن ك ف ي ا ن ي ن السبب الثالث، السبب الثالث، ن ك ُ ج و َ وظائف هذا السفر، وظيفة هذا السفر هي سفارة كَنْدَكُن تفانين. ا ل م ؤ ل ف ذ ك ر المواقع، المواقع أو الأماكن ب ز ق و ا م ب ي ش ر َ ع l i สซ a อิ s ์อันจะ a ูร فيها เชื่อคือละมาฮาลิม a กกะนัดมดิน t ุตตะวันตะกูจูระ a ะปูเทจะวันต์หน้า e มื่อค a ตะ a ารบิดา لذلك a ุณนั s งเสห์มุข้าศัพท e อั w บั้งบุกอ s นบั้งเดียวชา e ีย์เมเป็นเด็กเจ้าเบบอุจิจูระ e ส u ์ม n k ิโซอุคิเอ็นตะฮุค i น้ i ตาคุณจะ a n n กั u ย์อันเสห์ม u ฮยานะเยอุคิเอ็นตะคุลมิจ u เล n คว e t h ิดาเดียววิอุจงกุเคตุจงกุคาฮุคุเคจงกุค تضيع السفر بوزي وقت ورودي، لذلك و ك ي ا ن ب ي ا كنا أماكن خاصة أو كزور و ا فيفضل و كزور و ا فيفضل ن د ت ش غ ل ك لذلك لابد من العلم وجوء نسهم مجاني ب نمشروع و ب ي ك ن لك زورو نكو م ب ع نسهم مجاني و ش غ ل كنزل شريعة زي م زيتاجي. وإلى تقوس سفرياتكم ي hypothese كم دموعي دموعي ما hypothese كوزورو زورو س ه ّ م و م ا يشرى أصلاً ما يشرى أصلاً نَوَيْهُ ك ُ و a ّ ن د م َ ت ن ْ د ز ِ و ل َ ك و ن َ س ي ا ح َ ك و ل ِ ه ِ آه ه ك و َ ن َ س ي ا ح َ و َ ه ُ و ك و َ ن َ ن ق ر ُ ب َ ة س ف ر ي َ ا ت ُ ه ُ م ْ يَكُونُنَّ عِبَادَةً تَقْرُبَنَّ إِلَى ا ل ل َ ه ِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إ a ذ َ ا ا ل ْ ل َّ ب ْ a ُ مَوْجُوْهٌ ن ِ أ ا อ๊ะนว่าเลมัวต ن วฟินเอาเป็ ي มาหลี่ฟลานีเอาเ و ็นมาหลี่ ي ا านีมาทุ่งายเวลาก็ทุ่งายวันก็เคลื่อนซิ ا ุ م าจะเอาเวลาวันจูรูทุกเแต่คนนเลย ว a าย่ำ s i k i z a h a ำ فعل ว i า i ิห n ู a ู a ส a a จ a าม w a ุวิ w a น a านะ a a นาวม n ันโ a k a m w ยเจตน n นาแม่ u า a ิงิ a โ e ตะ w e n เจ n น n เว็บพิ s a ิ a เอนโรบาส์ ف ل a i ض ي ع ا ل i ر i ة เงินช่วย a าก k u เล็กเขื่อนดานกร w a ีเว็ i ว่าฮา a นี a าวนีอุ e ิต e ทน a ะ a ร a ่ a a ค a ้ a k a าเง a h เข a ่อนดา e w านมปะค่ะฉะทกคาไฮบ a t ุยมว m มั a m ี e a งดั n นั n นตะกวน i บีย a a น a ดีย u เ h u ัยพี่อะตากะ a ุช่วยลุยช่วยลุกตัวค่ะซิวเ a มุิงจ u พัลีอพัทช์กรุดีมาเปย์มาอาจจะนัก a k a ป h a แฟน n ์ต์เยก็ค k w e n y e tijara ะ a วกุณอิทธิ a าระ a ั i ผ a ด a ม a รับคิดดัง m ั้นมันไป a ่วงนั่ a เลย a ่วง a ั่งเล a ว่ m a m i ni, มีเน u l ยช่วยหลีกให้สั่ง a รียกว่าอ k u ลูค a โคส i ุ l umuru, ี๋ยวเรื่องอื a นๆต้องการเดิ i ท a งต้ a ง a t u ดี a ต่เนี่ยอย่าเล่ามาท i a เร a ่ a งเลือดเ t a ้ยงว่าคุณยั m ให้เดินทางจะต้องปิดชะจะต้องปิดชะมันมีเงินกับคุณว่าดูแลเลี้ยงว่าต้องคุยถ้า k i s h ห ن د ش في الجبال و ك ش و ك ي ش و يتعبون و ش و ك ة هاي أوكي ولسه كупنا ا ج ب ل يكون أفضل ا آه بس ب ع س ى ا م و ل بتحب، سندونين شفيه، رأيتوا خ و ا ن هذا ا ل ع ج ا ن ب أنغليا قم فانو، و ك ي عند أ ح د ش السنة فيه، أنت دع ع الشهداء ي ه تجد الناس فوق الجبال، هذا تعجب و ا ي ن ق ي ا سبحان الله. ل ِ ل َ ل ِّ ن َ ع ل ش ر ي ة وَقَدْ ك ف َ ي َ ن َ ن ِ د ُ ع ا ء ا ل ص ح ا ب ة الَّذِي ف ِ د ُ ع َ ا ه م ل َ ن َ ا ل ن َ و َ ق َ د أ ح ُ د ت َ م ْ ت َ ا ل ج ب ا ل َ أَأَلِزِيَاتُهُ و َ إ ِ س ل َ ا م ُ ا ل ْ ت ُ و ْ ك ف ي َ ة ِ الْهِيْفِ و َ ا ل ْ ت و ْ ك ِ ي َ ة الْفِلِّيْ شِتَّاسْتَفِيدْ مِنْ هَلْ ف ي ف َ ا ئ ي د َ ة ه َ ا و ِ ت َّ ا س ْ ت ي د مِنْ وَقَدْ أ ا انقسم حال معي نبيا، بعدين م ا جبل ا مليون جبل أ ح و دل كوفي، أتفقان دجواو مكواك، ي ص غ ي ر و ن نما بيت ياو، كذا كذا. سبحان الله ح ت و كأن غل الاحوال و و زي قسم مهني سفر يا عبادة. هاي نتفوت نالو سفري كده مجي سياحة، ا ل ع ي ا ذ ة بالله هذا خسارة، خس خسارة تخسر عمرك، تخسر مالك، تخسر وقتك، ثم بعد ذلك إلى ا لب يا عبادة حقيقة إ ل سفر وما يقص. في ينبغي الحذر يا أخوان، كسببه هizzo ديون مpendلية توانعلي الكتاب. ح ا بس الشيخ متاجا مامبو مهم والله لا يستغني عنها زائر هذه ا ل ب ل ا يستغني عنها. هو ا و ك ي ك ه ا ي ا ساس يشيك ي د ي ه م م ا ب و ي و ز ا ل سهمنا ك ز و ر ن زيبم ب س ن ا ه ل م ن ج ن ا هو ت ج وأشيء ولو ن دا سياحة وتفانيا، لكنه نت في ع ب ا د نهيده تميز لابد أن تكون متميز نهوازك هو متميز حتى تطلب العلم تعلم يعني ا ل م ن ة ماذا ا لي وماذا علي نهيف أنه تكون متميز حتى حتى ولو أنزقلك أننا وتنزق هو يبانا كيف وتنزق لاحف تفوت ي ن ن وتقول إذا و ت و ي ش ن ن ا واضح فهذه من الفوائد مذكوبًا ت ر ت د ي ة ا تفونا ا ي ك ت ا ب فضل آ, ا ل م ي أ د, د ي ن ะ وآداب سكناها وزياراته هو خص المدينة لكن ذكر مكة أيضا لأن مكة معروف ك و ي ن ج ي أما المدينة قد يخفى على بعض الناس ففي فضل ل م ع ن ا ش ي خ خصها أمور خص الإسم فكتب المدينة لكن تكلم بيها أمور ما تخص الحرم المكي ذكرها ضمن ا واضح نعم المؤلف هذا الكتاب معروف حتى فيك نعلم معروف بايكوامبا لا حلا لا زال حيا يرزق وفقه الله وحفظه ومتعه بالصحة والعافية هذا العالم الشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد كثير من حتى العوام طلاب العلم وعوامهم يعرفونه يعرفون هذا العالم العامل بعلمه، العابد الزاهد نحسبه كذلك والله حسبه، الشيخ وفقه الله موجود في الحرم النبوي أكثر من ثلاثين س ن ل ا ا ظن خمسة ثلاثين فمفق، يشرح كتب السنة، يشرح كتب السنة، فنصل الله لنا وله الثبات حتى نلقى الله سبحانه وتعالى على السنة. شيخ شرح الكتب الستة كلها في المسجد. شرح الكتب الستة كلها في المسجد. بدأ منذ أن كان ص غ ي ر ا إلى الآن لما انتهى من ابن ماجه كبير في السن. وأنا دركت الثلث الأخير من سنة ابن ماجه. هذا اللي دركت مع الشيخ. ه و لمكتيا يك. ثلث يمشي سنة ابن ماجه حتى خ ت م ن ا كماليز ا س ن ن ا ن ماجد ثم بدأنا البخاري ما شرح البخاري الكماليز عن كونك مسلم ما سمعت من شيء وسبب ش ي خ قال يوديشة قال يوديشة صحيحين وسبب تسجيل الكويجان زحارمين لما انتهى كتب السن كتب السنة ز و ت ب ي د ا و د نسا اترمي ب ن ماجد ز و ت مسجد ندوت ك ب ا ح ت ي كبيأك ب ا ب خ ا ر ي ولا نقل كويس لكن قال سيعيد شرح البخاري حتى إ ي ض ا يسجل ل مسلم فلما بدأ البخاري انتهى البخاري ق ا ل س أنا ذهبت واضح لكن والشيخ استفدت أمور كثيرة جدا ومعلوم الشيخ كيف يعني سمته وهديه وهيبة واحترام ه ل ح د ي ث الرسول عليه الصلاة والسلام والله أ ا رأيته وهديه وسمته تظن أنك في حلق سلف الصالح ยั ن ่ถ้าร่ายที شيخ درس ت ذكر السلف. حتى ิ ل م าคีย ي ش ่วยภิญญาสเลฟไม่กันตัวมรุและคำพูดคือยังลักล่า 5-6-10 พาร์ทีส์ในเจ ح د ์หนึ่งว่าจะตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้ง ت ั้งตั้งตั้ง ي ั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้ ي ตั้ง ا ั้งตั้งต ا ้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งั يعني يكسب ملك أو ت ب ا ت ه ملك فلان، نهي والله مهم سنة. وينجي و ن و س م ي ش ت و كبيتيك و ن ج ل ي كتاب ك و س م ي ش ا والله تفوت س ن ا نقولنا ن س و م ش ا ك ك س ك ي عالم ك ك ا ج ي عالم. فيرى أسلوب العالم أسلوب شرحه وأسلوب ا ل ق ا ء إلى يولي عالم وهيئة ا ل ه ئ ة تستفيد أمور كثيرة. ييني كتكا م ش ا ي خ و ئ ت و م و ك ا م ب وكوبا. บางคนบอกวิ่งกับติ๊กตุลลับลเจ้าเมียไม่ค ن ดรู้น่ ل ฟะลเวซีุ่ปิงก์ฟะละฮ์ค طالب ์นัทลลับลเจ้าเม غال ب ุห์มอิสต์ฟ من ا ل ش ินอัลชี ل ์อัล ا ักาะห์อัลลอฮ์ ي ิลล์อัลควาลิลนัซร์ลีชีร์ลัลิในตัวอย่างตัวอื่นห ا ้า ع ิจพัฒนากา يذهب طالب العلم كله يستفيد من علم ا ل شيخ ومن مال ا ل شيخ والشيخ ما شاء الله رحيم بالطلاب ثم بعد ذلك كده ه و ج وتسكى ما ممجن تتعجب الله لكن الحمد لله إن الله حكم عدل ومن حكمة الله أن منعه علم ا ل شيخ والله هو صب ا ل شيخ لكن قال حكم الله الف م ع د ل ي أ م من يناني علم الله هناتين هو صب شيخ صلى الله العافية. ويقول الشيخ ما هو من أهل السنة والشيخ لا يعرف منهجه منهجيا كهذا. اه سبحان الرجل درس كتب السنة أكثر من ثلاثين سنة في المسجد النبوي. ما شاء الله والعلماء موجودين لو كان منحرفا أتوطح ا ر م النبوي يدرس الناس أه. صلى الله عليه وسلم ولا. هو نمت م خ ذ و ل لخذ له الشيطان نمت م خ ذ و ل لكن الحمد لله الله منعه علم الشيخ. و ح ب س عنه المشي ء فالآن صار ما يدري شيء ما يق... يعني حتى أنت إذا استمعت إليه تقول خلاص من هذا لأن الله ع د ل سيؤدبه فالإنسان يحمد الله ويشكر الله ويدعو للعالم الذي حتى ما درسك فكيف الذي درسك عما ح ت ى ج د ك صمت ماذا من علماء السنة ندعو لهم إنه منهج السلف ندعو العلماء ن ا لسلفنا الصالح، لكن سبحان الله رح ي ه ه ي هناك، والله يعني تتعجب أحيانا بهذه الصفه، والشيخ معروف أسلوبه وسلوكه في التعليم والتدريس، معوقكات وشينك وتكمك ص ل ا الصالح حتى إلى هباك، والله نكتوك وشنجازك وشيخه تستعجب، من مستعجب وسانا وسمواك ماجعيب جدا، ناتكى في ن زسانا كويتر. كلمة لا أدري آكلك وجبة سيسانة و ن م ك من دماغك سبحان الله يقرأ ل س ا ئ ل سؤال وطالب تكون في فكرة كل ش ي خ سيجيب كذا يقول لا أدري ك د ا أتسأله أكمل إذا لا أدري جيب آخر سؤال آخر هذا يعني م ع ل و م من الشيخ ك د ا وكأن ا مسألة كل لا أدري أ ا في عيب ولا يستحي ولا هوني ح ا ي ك سمهين. ل و ا ن ن ا في ت و ك م ا ي ف ي كم هو ك و عالم ت ج و ا هو ت ت س ت ف ي د سنا أن طالب كلمة لا أدري ما تفارقه هذا تجد من شيخك. ن ا هذه من فوائد الجلوس أمام العالم عند العالم والتعليم والدراسة فيه. فالرجل يعني نحسبه من علماء الذين يقتدون بالسلف الصالح. فنسأل الله لنا وله الثبات و ا ل ت و ف ي ق والسداد و أ ص ل الله أن يختمه على السنة والخير وتدعون له إن شاء الله نجي مبين من رجل كبير في السن فوق التسعين له حفظه الله ووفقه الله و متعه بالصحة والعافية نوينج ي ق و ك و ن د ك و ل ي زيارة يرونه ونمونه لا زال شغله الآن ي ص ر أجلس ي كت النبوي يحلق يا أخي ح ج ي ب إنه كبير في السن الآن في كرست لكن هتك لازم هذه مسند ويدرس الناس هو كبير في السن الآن لكن من من ت ع و د على شيء على كي إنه كيان جامبو كزوي جامبو أتزكي أيه وصي نهدي بيس وبقاسس هدي بيس بس أكل يا كرزين تمام وفوق التسعين ن م س ا ئ ل ة علم يحرر بقى لي يحرر م س ا ئ ل العلم يقرأ عليه الدرس ويشرح ا ل ش ي خ نعم هكذا أخلاق علمائنا ن ه ا ه ا ماما محتاجة و د حتى نقتدي بهم ت ج ي زي نتجربه كوي ت ل ي أوزي تومسالة كمهايم نم نم ع ن ي م ت ع و ن كوسوي كتاب وإن شاء الله خلال التدريس خلال التدريس نم بدأ الشيخ كتابه بالبسمة ل بدأ الشيخ كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم وهذه سنة فعلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند كتابة الرسائل وهذه رسالة إن رسالة ساقها ما ساق الرسالة وكتب ب, ب س م الله الرحمن الرحيم كما امتوم عليه الصلاة والسلام ك ي انديك ب ر و ا ز ك اكي انديك هيف ثم بعد ذلك ذكر الحمد ا لله ح م د, د ل سبحانه وتعالى وهذه ايضا من السنن السنة الس الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب حمد الله سبحانه وتعالى والمقدمة الكتاب كخطبة لذلك ذكر الشيخ الحمد بعد البس البس ل ة فقال و ف ق ه الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا م ض ل له ومن ي ض ل ل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن م ح م د ا عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه أرسله الله بين يدي الساعة يعني أمام قبل بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يعني تنير القلوب ينير القلوب فدل أمته على كل خير لا شك ทูมี عليه س ل َّ ا َ ت َ ه س ل ا م دَلَّنَا عَلَى كُلِّ خِيْرٍ ح َ ك ُ و ن َ خ َ ي ْ ر ِ أَمْبَاءُ كُمْمَ ت و م ي ع ل ي ه ِ س َ ل َ ا َ ت َ ه س ل ا م ل ِ ك ُ ف َ ة كُتُ ف ُ ن ْ د ِ ش َ حَكُونَا وَاللَّهِ الحَمْدُ نَيْهَ يَمِّي ب ِ و َ و َ ح ِ ي نَكَامَ ع َ ل َ ا ل ْ ك ُ و َ ا م ِ يِسْهَاءُ خَيْرٍ كُتُ ف ُ ن ْ د ِ ش َ كَبْلَ ا ل ك ُ و ف َ ة َ ا ل َّ ه ُ م كِمْ َ أ َ سخري حتى ت ك ي و ن ا نخير بقت في كوابي لكن م د ا متمي محمد عليه الصلاة والسلام ه ك ذ يفندشة ه ك ذ ت ن ب ي ه ا ي و نخير نشري وكيف يعني ا ش ر واضح نعم وحذره من كل شر هو أمة أم تتحذرشنا كل شر أم بقول ما تفكرش مطوني ويجوا متمي عليه الصلاة والسلام مكتحذرشنا كما هو جويس م ا هو جويس ومبى لكنه سبينج لا كل شر ت م عليه الصلاة والسلام ما شاء ا ل تهذريس شىء أمة نمعلوم على تهذريش منجي ك ن خطبة الوداع الخطبة الأخيرة التي خطب الأمة فذكر أمور كثيرة عليه الصلاة والسلام ثم قال اللهم فشهد اللهم صل وسل مبارك عليه وعلى آله و ا ص ح ا ب ه ومن سلك سبيله و ا ه ت د ى بهدي إلى يوم الدين أما بعد فالشيخ في أول الكتاب ذكر فضل هذا هذا هذه المدينة وبعض الأمور المتعلقة بالمدينة قال فإن مدينة رسول الله الكريم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم طيبة الطيبة ه ح م د ي ن ا ك طيبة وطابة كلها أسماء المدينة إما ي ت م د ي ن ة أ ي ت ج ا ط ي ب ة من الشيء الطيب يعني الشيء الجميل الطيب نبي لشقة المدينة طيب و م ه ب ط الوحي يعني منزل مكان الذي نزل فيه الوحي من الهبوط والهبوط النزول لمها لي وحي مترمكيه ا و م ت ن ز ل ج ب ر ي ل ا ل أ م ي ن ع ل ى ا ل ر س و ل ا ل ك ر ي م ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م ن م ه ا ل ل ج ب ر ي ل م ش و ك ك ل ي ت و ح ي ك م ت و م ي ع ا ل ص ل ا ه و ا ل س ل ا م ي ن ف ض ل ي ب ي ل م د ي ن َ ة ي َ ن ْ ف ض ل ن أَبِيلَ م َ د ه ي ن َ ة ً فَضْلًا يَنْجِينَ ي َ ت ي ع َ ط م و ْ ه َ ا ل ِ ي ي م ن ي م ر ن ز ُ ا ل م إ ن ي م َ ا ن ِ م ك ن ن ر ِ ز ُ ي َ م ا ن ن ر ج ي ه و في آخر الزمان، لذلك جاء في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان تأريز إلى المدينة كما تأريز الحية في جحرها. إيمان ت ك و ك شكر آخر الزمان، إيمان يعني توحيد، ن إيمان تكود ياك ملذية تشكية مدينة، ت ر و د مدينة البونزية، كما ن و ّ ن و ر و د ك ش م ا ك ي كما ن و ك ن و ر و د ك ن ش م ا ك ي وهذا يدل على أنه نبلاد العلم، العلم ما تنتهي فيه، لأن إذا كان الإيمان ي ك ب ا ل ي م ل ز ك ي ك ب ا ل والإيمان علم، الإيمان ما هو جهل، الإيمان العلم يعني، لذلك هذا من فضل هذه البلدة، وملتقى المهاجرين والأنصار، نهين فضل ي ج ي ن ح ب م َ ه ا ل و م ك ت ا ن ا م ه ا ج ر ي ن و ا أ ن ص ا ر د و س ه م و ل ي ك و ت ا ن م ه ا ج ر ي ن و ا ل ا أ ن ص ا ر ว و มุติน الذين تبوء الدار والإيمان นี่คือนิสัยมุบอควัมบานิอวัลย์มุบอควัมบาวะลิจิตุเลียเอ๋มาดิอุมบานัยมันมะนัคค์มดีน่ามตุมี عليه الصلاة والسلام กับแล้วคุฟิกะวะชจิตุเลียนจ๊อซิทุคุซาร์กันยาลักบาที่สองักระทุคุอัฮดีวะลิอัทนาอัชช์ร์นุควา ก็มาวันจอดตักอุ้มให้คามาตุนับอุ้มให้ว่าคิดจะตุนเอาตัวทัวร์ فالإيمان يعني ค่าตั้บ i วอุ้มให้และจะร w บอุ้มให้ชั e เจนนั่นเป็นเพราะว่าเราคือศัต n ูที่จะไปที่นั่นเราคือคนที่จะไปที่นั l นละตุนั่งที่จะไปที่นั i นล w ต n นั i งที่จะไปที่ i ั่นละตุ i ั่ w ที่จ i ไปที่นั่นละตุนั่งที่จะไ i n ี่นั่ w ละตุนั่งที่จะไปที่นั่นละตุนั่งที่จะไปที่นั่น i ะต w น n ่งที่จ والإيماننا إيمان يعني الإسلام والإسلام نعم وهي العاصمة الأولى بلا شك للمسلمين د ع ا ص م ة يا و ا ن ز ا د ع ا ص م ة يا و ا ن ز ا الليو ت ن ج ا ز وإسلام وازي وازي بسنا خوف ي و ت ي الكون مدينة ز ت ز من فضائل وفيها ع ق د ت ألوية الجهاد في سبيل الله نحن ندبو جهاد زي ل ف ن و بندرا <سؤال> زي ا ل ف و ا ب ن د ر يعني إذا كونا بيتان ا ج ي ش ع ق د ت ا ل و ي يعني كنا عن الجيش إنه فنقوان الجيش نعم لكن ذكر اللواء إشارة إليه نآيز جهاد زي أن زي مدينة من مكة ا ل ك و وقت وصبر وكف اليد الصبر وكف اليد نكو صبيري نكو شيكم كونو قطبيجانا إنكم مرحلة مكة ثم لما جاء للمدينة فأذنا ال ع ل a ه م بالقتال ว่ารูซีว่าคือการต่อสู้ในสงครามฝันทั้งหมดคือการต่อสู้ในสงครามฝ r นทั้ n หมดคือ d ารต่อสู้ในสงครามฝันท a ้งหมดคือการต่อสู a ในสงครามฝันทั้ง ما ل ن ق و ل وند jihad هم ا ج ي ش ا ل ل فنوا يعني لجهاد لإخراج الناس من الظلمات إلى النور هذا غرض الجهاد في سبيله ما ل ن ق و ل جهاد نكون سبزة دعوة ن aim ما يسمّزى كدعوة كخيار ب ل و ب ن ز ا ن ي الحمد لله أو كونك بينزاني و ت و م ي ك و بانجا كأو بانجا وناكو جبادا واللا الأصل الدعوة ونشر الإسلام نعم و م ن ه ا ش ع ع ا ل ن و ر ي ع ن ي ا ن ت ش ر ا ن ت ش ر ش ع ع ي ع ن ي ا ن ت ش ر ا ل ن و ر ق د ت ك م د ي ن ة أ ن ض و و ر ع ل م ا ل ي ا ن ز ك و غ ر ي ا و ل ل ه ا ل ح م د إ ل ى ا ل ي و م إ ل ى ا ل ي و م ه ا و م د و ع ا ت ن م ش ا ي خ ا ل ذ ي ن ا ن ت ش ر و ا ف ي أ ق ص ا ل ع ا ل م و ي ن ج ي ر ت ك و ي ن ج ت ك س ي و ت ل ك ن و ي ن ج ي ر ت ك ا ل م د ي ن ة ا ل م د ي ن ة م ن ا ل ج ا م ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة ح ر س ا ل ل ه كثير من طلاب العلم لتخرج وهذا من آثار دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم لا زال تخرج فيه أئمة وخطبة ومرشدين ونصحة و د ع ا ة ت وهذا فضل مما يدل على فضل هذا ا ل م ل ن وصدق كلام الرسول ق م ب ا ب ط بكين م أ ر ز الإيمان نوينج استفادوا وتكون النتيجة نحصيلة المدينة النبوية ولا شك هذا فضل الله علينا أهل الإسلام من فضل الله ك ت و س ي أهل الإسلام فيجب أن نعرف فضله نلزم ت ج ي ء فضله هي س ه ل لا بدنا نلزم ت ش ك و ر وكم ب هو ك ع و ك ا و ه ش س ي ف د ي ش س ي س ي وهذا مصداق دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام يكوي كفروه و ن ع م ا حتى كما كنا تقصير كل ما ك ن تقصير ز لكن تقصير نغو يسفا يم تكوتوصي เอาคุกเก l ่ยวเลยเอ a คุตะคุฟุนจ์ข่าว خير ิลที่บ้านฮาอิหม่าที่สับก็เอล و ا ض ح خ ر ิมบ่ ا ن ت ش ر วะอัลลอฮ์อังกัลีย a เนี o ยน s ่เนี่ยถ้าไอ้สักส่วนรู้จักว่าน่าอวดดายคุณนักส่วนว่าน่าจะติดใจอังกัลีย์นั้นแม่ไม่น่าต้องคุ ا เอ ي อเฉล ا ่ยอีกท من حصيلة الجامعة اللي في المدينة، ولا سجس م ي م ت ينكر فضله، ن ا كنوش فضلك، كل ا كита الجامعة يدعو الله يحرسها، واضح هذا الواجب علينا، هو نرواجب، مهاليا ب ق و ل با الله سبحانه وتعالى مكفظ ليش كبيتها ولا بد تعرف فضله، ق س ب b الله ما يس سبحان ه وتعالى اللي فضل المدينة، ب ل س ا ن رسوله ق و ل ي م م ت م ي و ك ي عليه ا ل صلاة السلام. ทศมาฯจ خ و ا ن ตัวงานผู้หญิงนี่ ل ا สนาเ ا ราะนักศึกษาในเมือง ك ี้บอกว่าคุณจะทุกวันที ا นักศึกษาบอกว่าทุกวันที่ ع ักศ ا กษา م ูกต้องอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนแต่นักศึ ن ษาบางคนยืนยันว่านักศึกษาบางกันว่าน كيف تصب الجامعة كل واحد يجي ص ب الجامعة كل الجامعة كذا الجامعة كذا يعني سبحان ه ينظر أنانية ل تصرف أذل بعض الطلاب ثم يطبق الحكم على الجامعة بأكمله هذا ظلم و الله طيب كم من الطلاب طلاب الخير ل تخرجوا منها ونشر و العلم ا ونشر و الخير ا ونشر و الفضل ا في بلاد الآن في بلاد والله أحيى السنة من طلاب ا ل ج ا م ع ة طلاب ا ل ج ا م ع ة ولا أحيى السنة مثل بلاد اليمن من اللي أحيا السنة في اليمن؟ هل ليس الشيخ مقبل الله رحمه؟ الشيخ مقبل من خريج الجامعة الإسلامية ي س ولا ننكر فضل واضح من خريج الجامعة الإسلامية من المدينة فالله الله إخوان لابد أن نعرف لأهل الفضل فضلهم ولا الله ما فضيل ل ن ا أن نعترف ولا ننكر ت ن د و ل استفدنا من ثم نأتي هنا ما ينبغي إخوان ما ينبغي. حتى كما هو كونا جامعة ق ص و م مثلا ما تعني ن الطعن وأن الجامعة كلها سيء وفي وفي هذا سوء أدب بلا شك نعم هذا <تصفيق> هذا بلاد بلاد الرسول عليه الصلاة والسلام قد ا أ ح و ا ل تكون فيه احترام يعني وستكون م ك و ص ي ا م ت ه م مجايلة والله ما ننمنجنه يعني مؤسف جدا تحزن و ك س ك ي ه وتسكتيكا هل هذا يا ما ما يحترم حتى بلاد الرسول عليه الصلاة والسلام ظره ل البدع اللي تعنون هناك เอาเหมือนโซฟีอะนะมึงกินอะดูเ i าซิซิซินี่อาศัยมาเชฟว่าที่ด่ารู้ฮิจรต์อัลมุสตัฟะซัลลัลลอฮุซัลลัมทุ่มให้กับเราซัลลัลละซัลลัมที่ฮัจิริกันน่ะที่เมืองนี้เอ็ควันซัมม์เงินดอมมุฮัจะทุ่ m ให้กับเราซัลเมื و ا ض ه ذ ا ك ل م ن ف َ ا ئ ل ه و ف ي ه ا ق ب ر ن َ ا ن ِ ب َ ل ب ز ي و م ن ه ا ي ب ع ث ن ه ا ب ن ِ ب َ ط ف ف ك ي ة ن ي و أ و ل ر ج ل ب ي ك ُ ي ن ش ق ا ل أ ر ض ع ن ه ي و م ا ل ق ي ا م ة ر س و ل ن ا ع ل ي ه ا ل ص ل ا ت ا ل س ل ا ث م ق ا ل و ق ب ر ه أ و ل ا ل ق ب و ر ا ن ش ق ا ق ا ع صاحبه n ้วยการคุ i มครองที่อยู่เบื้องหลังที่ t ยู่เบื้องหลั t ที a อยู่เบื้องหลังที่อยู่เบื้ f a ห i l a ที่อยู่เบื้องห a ัง i ี่อยู a เบื้อง a ลังที่อยู่เบื i องหลั a ที่อยู่เบื้อง i ya งที่อยู่เบื้องหลังที่อยู่เบ a ้องหลังท a ่อ m m ่เบื้องหลังที่อยู i เบ k ้องหลังที่อบื้องหล m e ที่อยทั้งหลั e ที่อยู่เบื้องห a ังที่เบื้อ b u ลังที่อยู่ทั้งับ ياميتوا مينغينه ووت هكذا نيجوا نذات ح ا باليسى قا النبي براهيم ت س ك كوله ك و ن ل ن ب ي عيسى ونبي موسى تسكيا كوله كون كل ها كلام لكن ما في إثبات لكن ق ب ر له ثابت يمتو مم ت و و م ت مم توبك ياكي عليه الصلاة والسلام ه م ي ن ه ت ن و م نظن تونا ذ ن ي ك ن دليل واضح ملك هذا الذي يقول الشيخ رحمه الله และ ه ี่และนี่ว่าชื่อเมืองนี้อัลม ه ا ารักชื่อ ر ا ืองนี้อัลมุบารักชื่ ك เมืองนี ه อั ا มุบารักชื่อเมืองนี้อัลมุบารักช ل ่อเมืองนี้อัลมุบารั ل ชื่อเ ن ืองน م ้อัลมุบารักชื่อเมืองนี้อัลมุบารักช ل ่อ م มืองนี้อัลมุบาร ا กชื่อเมืองนีลมุบกชืงนี้อัลนีุ้่ ما ك ف ا ر و البوم توم م ي عليه الصلاة والسلام أليسون جمزا منين؟ واتجه إلى المدينة مهاجرا أكيلك يا مدينة كجورة قال مخاطبا مك أليس مها منين؟ وكن جمزا مك أي أنبية مكة والله إنك لا خير أرض الله ن أرض بورا؟ ا ل ا ك و زي د ك وأحب أرض الله إلى الله نوين دي ا ل س م و و ك م ب ن د ا ل الله ي كو ن زي د ك ولولا أني أخرجت منك، نلاو كم ميم سينgetto لوا كواكو و ن ي س ه م و ياكو ما خرجت سينgetto. أسم هذا دليل ا ض ح كونشة مكة اليوم بلي كلي كمدينة، مكة اليوم برا كلي كمدينة. راهو ترميذي ابن ماجه هو حديث صحيح. قصبوا من تومية فعل التفضيل، فعل التفضيل أحبه، أحبه. ويعني h a t าก a m a ่คุณนั้นยังก a น l องอ penda l a k i n i h i เล็กนิดเด a n วคุณ e ็วั z a ซ่ i พื่อนเดี a ยวจ a m a د ز ي, ي, ز ز ي, ز ي ك ك د ถ้าก็ a ม a คุณนั้นมาดินนะแต่เล็กน k u เดียวแต่เล็กนิดเดียว a ต่เล็กนิดเดียวแต่ a ล็กน h i เ a ียวแต่เล็กนิ a เดียวแต่เล็ e n ิดเดียวแต่เล็ a นิดเดียวแต่เล็กนิดเดียวแต่เล أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال أما أي حديث موقوم بيسمكانا بعض يوات و ن i ونا أنبيانا وكم تومي اليوم بالكسيمة اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إلي إب مولا و, و من طوقي نم م ن ا و ن م فأسكنني في أحب البلاد إليك ب ج ي, ي, ب ب ي ك ا, ي أ, إ ك, ي و و ك ي ف ي ي ش ي คุณยิ่งย a ่งบอกความ a บาเพิ่ e เตะจะค a บค a มยังไงอัลมาดีน่ะเอ่อ i a ู่ด a ว่าท a กทุกอยนังมาะคืองมาชแต่นเราอัลมาตินตทุกอย่างกันมาติน h อา a ลยจะเช็คที่สกิ่าัจิดุ์มมอว์ยังไงมอว์ดู o ومعناه غير مستقيم. معناه كيف يا هاي لينگاني ينامجون كانوا كيف؟ ل أ ن يدل على أن الأحب إلى الله غير الأحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. حديث يونس أن آل البحندا الله ي ل البحندا ن س ي و ن ا يوم ح ب ب ت م ن تابعي أنا ح الله. حب الله أ أصل. قوي ب و أنا ل البحندا الله لوت ي ش و ت يوم و م ي أنا بحند. n d n a p e n d a lena yuhibbo Rabba subhana wa ta'ala kwa hivyo kusema kwamba u m e n, n enda, i t o a mji mimi nnaupenda yani wehu p e n d i mimi nnaupenda peki angu alafu uniweke mji unnaupenda wewe kwa h i y o namana a mtumi haipendi Madina na Allah haipendi Maka wanawana? shikia na kinyume sasa ya hadithi ya o n y e s h a kwamba linaupendeza kwa mtumi silo linaupendeza kwa Allah ndo wakasema madamu miningowa kule nnakukupenda basi niweke u n a k u k u p e n d a wewe mola wangu ยันนี่มดีนะคุยว่าอัลลอฮ์นะมีดีนะไอ้ a พื่อนแตเส halat น h l a و ه ذ ا, ه ا, ا. ه ه خ ل ف خ ف ل. ي ل ع س م ش خ و ا ل ح ب إلى الرسول غير الأحب ل, ل الله لإن لو เพื่อนแต่หนุ่มที่มีข้อยัน e ิ่งห i ีฟี่สิ่ Allah หนุ่ e h ี่อ่ะเป็นอ Allah ่นแต่มดีนะ ومن المعلوم إننا ن ل ج ل كان أن محبة الرسول تابعة لمحبة المحبة ل ه م ت ه فواتية محبة الله كما الله عند مكة نايا عند وهذا أ ب ي ا لو ما لاقينا يا لبينا ل أ ن يحب الله ثم صلى الله ك ن ا ي ن ا الله زيدك قوي ويوتنا يا ب ن ا الله ينا يا بينا ي م ح ب الرسول نتابع لمحبة الله سبحانه وتعالى ليس الأحب إلى الله غير الأحب للرسول สิ e วยาเล่ฉัน n e กว่าฉันพยายามจะเอาพัน i ดซ่าคืออัลลอฮ์ที่ให้ไปนิมังกีเน่นั่ s คือฉ h a ช่วยมีให้พันเดซ่านิม a งกีเน่ฉัน i ู้ว่าฉันพยายาม l i เ a d พ i น a ดซ่ a สิ่ a ยา a l ่บิ a ล์ช a คกะฮิซิฟุว่าด้วยร่ายตัวคทาบะท่ i ั้งทั้งร a ัลา a า a ั i ์มะนิม a อนะคว a น u ิคะบรวฮิหร a อค a b z a w a l ฟ wenye kuishi. เ e คือมันมีมุ่งมั่นเมืองเปียคุณอ b ดับเว้นแต่คุณฟังยิ่งการมาคุณอะไร u ุณอาด s บลับดับเอาสุขณ์และวิวซิการ์ตัวน่ n อาดับจะว่าเล่นคุ้มรู้ว่าทัวร์เลือดร كشة ت ت ج ي جملة يعني أين زاد أ ب زوال ونكوישי ثم جملة من آداب زيارتها ك ي ش ت ت ا ج ي جملة زاد أبو ز و يا كزورو م د ي ك م هو م د ي ن ة تكملها بقوله إن شاء الله تعالى كشنت تعانز في زور مسألة فضل هذا هذه البلاد نكتفي بهذا القدر إن شاء